وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك، ذلك ما كنت منه تحييد، ونفخ في الصور ذا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لذي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد من ناعيد غير معتد مر الذي جعل مع الله الهنا اخر فالقياه في العذاب الشديد الا قريل ربنا ما دعوت ولكن كان في ضلال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 وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشية الرحمة kaçığım rahman bil gayb ve geldi bir kalp münib